وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ الذي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ وَمَّ رُجيل البَصَرَكَر وَتَينِيَ قَالِبِ إ لَكَ البَصَرُ, البصر خاصِ أَ وَهُو حَسيد وَلَ قَادَ زًَاَّ السَّماء أَدُّ يَا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 تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الغَيْمِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوجُسٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يأتكم نذير قالوا بَلَا قدجَ أَناَا نَذيرُم فَكَذذَّدَنَا وَقُلناَا مَا نَزَّل اللَّهُ مِن سَي إِنْ أَن تُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍِ كَبز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 مغفرة لهم مغفرة واجر كبير